الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحامه معيز إننا زعج وقال بالمؤلف الجن من في وفعالة في المسيح والمسيح بما استفق عليه الشيخ خان كتاب الإيمال ما بال الهلال لا هو انياد تَعْلَمُونَ اماله وكنا تعلمون ان سيرتنا هي على تسديد الهماكوت مع الله تعالى يستجيب لنا النووي على صحيح مسلم فعند النووي كما لا يخطاط لم يضع تراجما في كتابه كما فعل اخاره ولكنه رتب كتابه ترتيبا على أبواب الدين والشق فإنه بدأ كتابه بالمقدمة ثم كتاب الإيمان ومحمد فعال, فعال عبد الباقي وضعه على ترتيب مسلم وبدأ بالمقدمة ووضع عليها أربعة أحاديث التي اتفق عليها الشيخان، وإلا فإن الأحاديث الواردة في مقدمة مثل كثيرة، ولكن شرطه، ولكن شرط الإمام شرط محمد واعد الباقي هو المتفق عليه. قال باب الإمام ما هو وبيانه وبيانه في أولا الإيمان لغة هو التصديق واليقين والإطمئنان فهذا هو تعريف الإيمان لغة يكون التصديق لوحده في اللغة، فقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن يكون التعريف اللغوي هو التصديق لغة، فإن هذا تعباه اللغة، وذكر ذلك من وجوه عدة، وقد وضح ذلك في كتاب الإيمان له، فالتصديق لغة هو فالإيمان لغة هو التصديق واليقين والإطمئنان وفي الشر هو إقرار القلب المستلزم للقول والعمل واعتقاد وقول وعمل اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل القلب والجوارح فالإيمان عند أهل السنة والجماعة يشمل خمسة أمور قول اللسان وقول القلب وعمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. فهذا هو تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وقد وقد خالف المكذعة أهل السنة في تعريف الإيمان فإن المرجئة يرون مرجعة الفقهاء يرون أن الإيمان قول واعتقاد ويخرجون العمل من الإيمان. والجهمية يرون أن الإيمان هو المعرفة معرفة الخلف والكرامية يرون أن الإيمان قول باللسان وأما الخوارج والمعتزلة فهم يقولون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأرسان تعريفهم مثل تعريف أهل السنة لكنهم يخالفون أهل السنة في أنهم لا يرون أن الإيمان ينقص ويرون أن من فعل الكبيرة فإنه يخرج من أصل الإيمان فهم يكثرون بالكبيرة ويخرجون الإنسان من الإيمان بفعل كبيرة وكل هذه الطوائف مخالفة للكتاب والسنة، فإن الأدلة الشرعية وما أجمع عليه سلف هذه الأمة أدل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن الإنسان لا يدل المسلم لا يدل عنه الإيمان مسمى الإيمان وإن فعل شيئا من المعاط وإنما يقال عنه مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته وكبيرته وأهل السنة في هذا القراب وفي غيرها من الأبواب هم وسط بين هذه الفرق وأهل السنة يرون أن الإيمان يزيد وينقص يزيل بالطاعات وينقص بالمعاصي، ولكن لا يخرج لا يصله إلى خلال خروج من نائرة الإسلام وللإيمان لزيادة الإيمان أشباب ولنقصه أشباب وهي مسألة مهمة ينبغي لطالب العلم أن يعرفها فإن المرأة ينبغي له أن يسعى في زيادة إيمانه والإيمان يزداد بعدة أشباب منها معرفة أسماء الله تعالى وصفاته فإن العبد كلما ما زاد معرفة بها وبمقتضعاتها وآثارها ازداد إيمانا بربه وحفظا له وتعظيما ومن الأسباب أيضا النظر في آيات الله الكونية والشرعية فإن العبد كلما نظر فيها يتأمل ما اجتملت عليه من القدرة الباهرة والحكمة البالغة ازداد إيمانه ويقينه بلا ريح. ومن الأسباب أيضا فعل الطاعة تقربا إلى الله تعالى فإن الإيمان يزداد به بحسب حسن العمل وجنسه وفكرته فكلما كان العمل أحسن كانت ريادة الإيمان به أعظم وحسن العمل يكون بحسب الإخلاص والمتابعة كما قال تعالى ليبلوكم لي ثم احسنوا عمل احسنوا عمل اخلطه واكثره اتجاعة اخلطه واصوبه ان يكون خالصا لله صوابا على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ومن اسباب زيات الايمان تدبر القرآن فان من تدبر القرآن يزيد إيمانه ومن تعقل القرآن وعرف جلائله جاد إيمانه وطمعن قلبه كما قال تعالى ألا بذكر الله تطمع إلا الظروف ومن أسباب زيادة الإيمان براءة السنة وجراسة العقيدة وطلب العلم الشرعي ومجالسه وهل العلم كذلك من أسباب زيادته تجنب المعاصي فإنها تضعف القلب وتلقص الهام فإذا ترك العبد المعطية خوفا من الله عز وجل فإن ذلك من أسباب زيادة الإيمان، وأما نقص الإيمان فكذلك له أسباب، فإن من أسبابه الجهل بالله تعالى وبأسمائه وصفاته، وكذلك الغفلة والإعراض عن النظر في آيات الله وأحكامه الكونية والشرعية. وكذلك من أسبابه فعل المعصية، فينقف الإيمان بحسب فعل المعافى، وكلما كانت المعصية شديدة ش... كلما كانت المعصية شديدة وكبيرة فإن فإن الاقفة يزداد بالإيمان، كذلك من أسباب ضعف الإيمان ونقضانه. فارك الطاعات فإن الإيمان ينقص به كذلك الغفلة عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك من أسباب نقصان الإيمان فهذه بعض مسائل الإيمان قبل البدء بذكر الحديث وأما الحديث المتفق عليه فهو حديث أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم دارزا يوما للناس فأتاه رجل فقال ما الإيمان الحديث هذا الحديث أورده محمد فهد عبد الباقي عن أبي هريرة، ولكن المشهور حديث عمر رضي الله عنه، والذي أورده النووي في الأربعة النووية، وأول هذا الحديث ذكر بأنه قد صلى عليهم رجل شديد غياب الصيام. شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر ولا يعرفه منا أحد فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع رقبته على رقبته ويديه على فخذيه وقال يا محمد ما الإسلام الحديث ولكن أورد محمد بن سواد محمد سواد عبد الباقي هذا الحديث عن أبي هريرة لأنهم متفقون عليه فإن البخاري لم يرد حديث عمر رضي عنه وإنما أورده مسلم وأما المتفق عليه فهو حديث أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم دارس يوما للناس فأتاه رجل فقال ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملاعكته وبلقائه وبرسوه فتؤمن بالبعث الآخر قال ما الإسلام قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الجفاة المفروضة وتصوم رمضان قال ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراث قال متى الساعة قال من مسؤول عنها بأعلم من الساعة سأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الآمة وربتها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيات بخمس الله يعلمهن إلا الله ثم تلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة ثم أجبر أي الرجل فقال ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس فهذا الحديث فما تلاحظون فإنه يختلف بألفاظه عن حديث عمر رضي الله عنه فأما سؤاله عن الإيمان فإن الذي ورد من حديث عمر قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره وهنا اختفى، فلم يذكر القضاء والقدر، وأيضاً قال الإيمان بلقائه، ولم يذكر الكتب، وقال تؤمن بالبعث الآخر، وحديث عمر قال تؤمن باليوم الآخر. وأما الإسلام فإن حديث عمر الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وترك الزكاة وتصوم رب أبغان وتحج البيت وأما هنا فإنه قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الغفاث المغرومة وتصوم رمضان ولم يذكر الحج قال أما الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراه وأما السرعة قال من المسؤول عنها بيعلم ما من السائل سأخبرك عنها أشراطها التي حديث عمر فإن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من المسؤول عنها بيعلما من السائل قال ما علاماتها فقال هنا إذا ولدت العامة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا قوله سبحانه وتعالى إلا الله علمه علم الساعة وكذلك هناك اختلاف عن العمر في علامات أو فيما في السؤال عن علامات الساعة هذا الحديث حديث عظيم هو أصر من أصول الإسلام وعليه مدار الإسلام فإنه يبين أصول الدين وأصول الاعتقاد وأركان الإسلام التي عليها مباني إعظام وكذلك أركان الإيمان التي لا يتم إسلام المرء وإيمانه إلا بها وكذلك ما يتعلق بالإحسان والساعة وعلماتها وقد اهتم العلماء بهذا الحديث اهتماما باهراً وذكره النووي في الحديث الأربعين أول حديث وشرحه ابن رجب العلوم والحكم زال العلماء لوضون هذا الحديث اهتماما لأنه جمع أصول الإسلام والإيمان ولنا إن شاء الله تعالى وقفات مع هذا الحديث الجليل العظيم في دروس قادمة إن شاء الله تعالى الله الموسف بسل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه شيخنا وبارك الله فيكم رجيس الله هذا سائل يقول شيخنا بارك الله فيكم ما حكم السفر يوم الجمعة وهل ثبت في في ذلك حديث صحيح الله لا أعلم أن هناك نهي عن التخليل النبي لكن كان النبي السفر يوم القديم لو تعيدون الإجابة شيخنا لأن الصوت لم نسمع جيدا أقول لا أعلم أن هناك نهي عن السفر في يوم الجمعة ولكن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستخدم السفرة لوم الخميس بارك الله فيكم شيخ ويقول هل هناك حديث صحيح ولد فيه النهي عن تقليم الأغافر يوم الأربعاء لا أعلم جزاكم الله خير هذا سائل يقول فضيلة الشيخ جزاكم الله خير كما تعلمون البداع الحاصلة بعد انتهاء الصلاة في بلادنا من دعاء جميع وقراءة جماعية فهل الواجب على المأموم إنهاء أذكاره التي تكون بعد الصلاة أو ترك البيتع التي تقوم حين ذلك من طرف الإمام المعنى أنه هل يجلس ويتم أذكاره أم يقوم ويتم الأذكار ماشيا أعيد عن سؤالك السؤال يقول شيخنا حفظكم الله أنتم تعلمون البدع التي تحصل في المساجد بعد الصلوات المفروضة من دعاء جماعي وقراءة جماعية، فهل الواجب على المأوون إنهاء أذكاره في مكانه أم يقوم ماشيا ويترك البلعثة التي يقوم الجلوس مجلس البلعثة التي يقومون به؟ الواجب على المسلم إنكار المنكر فإن لم يقطع إنكاره فلا يجوز له أن يجلس في مكان فعل في البلعثة. بارك الله فيكم شيخنا بقي سؤال واحد لا تفضل نعم هذا سائل يقول شيخنا الحبيب بنسبة بيع وشراء أحذية عليها علامات نايك وهي اسم لإله من آلهة اليونان وقال قد اعتمدت على فتوى الشيخ عبيد حفظه الله لأن الحذاء يمتهن ولا ذأس في ذلك والفاتوى منشورة على مواقع... على موقع اليوتيوب هل أنا على صواب فيما فعلت أم لا وبعض الإخوة انكروا علي وعلى أخ يعمل في... معي في هذا وما قبل فتوى الشيخ عبيد وعندهم فتاوى لعلماء آخرين فما قولكم شيخنا وما نصيحتكم لي ولهم هذا ما كان ينتظر هل هو المخطوذ إجابة, إجابة الشيخ عبيد أن تعلوم يعني هو أخذ بفتوى للشيخ عبيد في هذه ال العلامة بأنها وهذه العلامة هي اسم لإله يوناني ويعني الشيخ عبيد يقول في مضمون فتوه أن هذا الحذاء يعني يلبس فيمتهن وبعض الإخوان كروا عليه ولم يقبلوا يعني عمله بهذه الفتوى ويأتون بفتاوى لعلماء علماء آخرين ولماذا كروا عليه؟ الله هذا هذا ما جاء في السؤال يعني عندهم فتوى للعُنَماء آخرين يعني لا يجيزونها على الإطلاق هذه العانمة ففتوى الشيخ حبيت سمعتها شخصيا وهو يقول يعني بأدّم أن الحذاء يلبس فهو متهن حذاء يعني الحذاء هو لباس الرجل فهذا يمتهن ولا بأس في ذلك أما غطاء الرأس أو شيء يلبس فوق فوق لباس فهذا لا يجوز أما إذا كان حذاء فهذا يمتهن أنا أتصور أن الفتوى التي نقلوها عن العلماء من جهة لا تثبت آلهة المشككين لا يثبت الله وإلا فإنهم لا يعارضون تصور فكرة الشيخ عبيد في مثل هذه الآلهة هل هذه آلهة ضعيفة؟ لا يمكن ولا ولا ولا شيء في ذلك. لا يفعل لهم يقولون لا تفعلوا هذا إنما عدم السفه ولا تسبوا أن الله عز وجل لها عن سبب الآلهة الباطل حتى لا يصدق الله عز وجل وأما أن هذه الآلهة وربوتها تنسان فلا بعد لكن إذا كان يؤدي الانتهاز لله فعند ذلك نقول لا يجوز لأنه يقاس على عدم نسبة أهلة المسلمين حتى لا يسب الله عز وجل. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. وبيت الحيا. الصباح المقبل بإذن الله تعالى. صلى الله تعالى أن يكون ما قدمتم لنا في ميزان حسناتكم ما يفعل به وأحسن الله إليكم عزيزي. في الدنيا والآخرة والسلام عليكم ورحمة نا. الله وبركاته. عليكم. عليكم السلام عليكم.